In theسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم السلام عليكم. وعلى الله. قال لا. قال حرف يكون عاملا وغير عامل. ووصول أقسامه ثلاثة. لا نافي ولا نهي ولا الزايدة. قال فأما لا نافي فلا الثلاثة أقسام. الأول العامل عمل إن وهي لا نافي القنس. ما معنا نافي القنس؟ يعني النافيه لجميع أفراد الجنس عن الاتصاف بالخبر لا رجل في الدار يعني نفت نفت ماذا لا رجل في الدار ماذا نفت نفت حكم الرجل نفت حكم الرجل يعني نفت حكم الاسم نفت جنس حكم الاسم حكم الاسم الذي هو في كونه في الدار هذا منفي عن من عن جميع أفراد الرجال جميع أفراد الرجال قال وهي لا نفيه الجنس ولا تعمل إلا في نكرة لماذا لا تعمل إلا في نكرة من اجل إفادة العموم لان النكرة في سياق النهي ماذا تفيد العموم ولا يمكن أن تنفي الحكم عن جميع افراد الجنس إلا بماذا إلا في مقام التنكير إلا في مقام التنكير قال فإن كان أخرضا بني معها على الفتح وما المقصود بالأخرض هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف قال تشبيها بخمسة عشر ما معها تشبيها بخمسة عشر تشبيها بخمسة عشر أي بتركيب خمسة عشر وهو البناء على فتح الجزئين وهو البناء على فتح الجزئين لانه يقول لا رجل لا لازمت رجله فاصبحت معهم مثل ايش مثل عشر في التلازم قال قال نحن لا نرى به لا نرى به قال وذهب الزجاج والسيرافي الى ان فتحا الى ان فتحته فتحته اعراب وان تنوينه حذفه تخفيفا وهو ضعيف أنه هذا ضعيف جدا ضعيف جدا لماذا يعني كثرت استعماله كثرت استعماله كثرت استعماله ولم يرد ولم يوجد مرة واحدة على الأصل إذا كثر استعمال القاعدة ولم ترد مرة واحدة الآن هو يقول لا أصله من المون نقول الأصل إذا قلت أن أصله منون معناه أن الأصل المنون مهجور الأصل المهجور الذي اعتمت انه مهجور لا بد أن يصرح به العرب ولو مره فهل صرحت العرب هنا قالت يوم من الأيام لا رجلا لم يأتي عن العرب نص واحد أنهم قالوا أنهم نونوا اسم لا أنه في الجنس وإنما يقولوا لا رجلا لا ريبا لا أحد من هذا فدل على ضعف دل على ضعف قول السيرة في قول الزكاك أنه ضعيف لأن الأصل المهجور لم ينطق به لأنه قال أن هناك أصل مهجور نقول الأصل المهجور هذا نريد إثباته ولو في جملة واحدة فإن أثبت كان بها وان لم يثبت كان قوله ضعيف هذا مبني هذا مبني أيلو لم يثبت عن العرب في لفظة واحدة انهم ها قالوا لا ريبا او قالوا لا رجلا بقي انها لا ريب ولا رجلا مبني على الفتح لكن بناؤها ماذا عارض بناؤها عارض لسبب ما هو السبب دخول لا النفي الجنس عليها والبناء العارض مثل ماذا ايضا مثل بناء المثنى المثنى ما هو بناؤه يا محمد يا علي يا زيد يا ياسر يا سليمان هذا ما هو بناء عارض بناء عارض أصدقل يعني يا محمد الرئيس محمد مرت محمد ما رب لكن لما أقول يا محمد مبني عن الضم هذا بناء عارض أولاء التي لنا في الجنس بناء اسمها إيش بناء اسمها بناء عارض تشبيها بتركيب خمسة عشر تشبيها بتركيب خمسة عشر بناء عارض قال قال هو ضعيف وإن كان مضافا هو ضعيف انتهى الكلام وإن كان مضافا هذا حكم جديد الأول الاستئناف من كلام المرادي هذا كلام الاستئناف يعني تقسيم قال وإن كان الاول إن كان مفردا فإن كان مفردا وإن كان مضافا معطوف على قوله وإن كان مفردا ما له علاقة بي قال الزجاجي قال الزجاجي السيرة لا وإن كان مضافا أي معطف على قوله وإن كان مفردا وإن كان مضافا أو شبيها به ما معنى شبيه المضاف اتصل به شيء من تمام معناه والمضاف يتصل به شيء من أصل معناه وذاك يتصل به شيء من تمام معناه بمعنى أن أصل المعنى موجود لكن التمام بوجود ما يتصل به هذا يسمى شبيه المضاف وهو اما معطوف او مجرور او منصوب او مرفوع قال نصيب ولم يبنى ما معنى نصيب منصوب كن منصوب ولم يبنى لئلا لئلا يلزم تركيب اكثر من شيئين ما معنى تركيب اكثر من شيئين يعني سيكون لا وبعدها كلمتان بخلاف لا رجلا لا كلمه ورجل كلمه فاصبحت خمسه عشر لان خمسه كلمه وعشر كلمه لكن اذا كان بعدها مضاف مضاف اليه سيكون لا وبعدها المضاف بعدها المضاف اليه او لا وبعدها الشبه المضاف وبعدها ما يتعلق به سيكون كم اشياء ثلاثه الثلاثه لا تركب تركيب خمسه عشر ما هو الذي يركب تركيب خمسه عشر شيئا فقط لا رجل هذا تركيب 15 مبني لكن المضاف ثلاث حاجات هل نركبها هذا التركيب 15 لا معرب معرب منصوب الشبيه بالمضاف لا انثري الجنس ولا والكلمه اللي هي شبه بالمضاف وما يتم معناها كم اشياء ثلاثه ثلاثه ايضا هذا ضعيف هذا لا يركب تركيب 15 إنه بعيد لانه ثلاثي ثلاثي وتركيب خمسة عشر ثنائي ثنائي فلا يقع فيجب النصب يجب النصب الا من كان والله تعالى بالله نصف ولم يمنع لئلا يلسن تركيب اكثر من شيئين نحو لا طالب علم محروم ولا خير من زيد حاضر وذكر الشلوبين انه لا خلاف في ان الخبر مرفوع بلا عند عدم تركيبها مع اسمها عند عدم تركيبها مع اسمها أنا وأما إذا بني الاسم معها فما لها بسيبوي أن الخبر مرفوع بما كان مرفوعا به قبل التركيب هذا قول قول من الأقوال قال ولا وسمها في موضع رفع بالابتداء وذهب الأخفش وكثير من النحويين إلى أنها رفعت الخبر مع التركيب كما ترفعه مع عدم التركيب وهذا أرجح ويتعلق باسم, أح... وخ... ويتعلق باسم لا هذه وخبرها أحكام ويتعلق لا هذه احكام مذكوره في موضعها من كتب النحو ان لا في النحاه سبحان طويله لها باب كامل في النحو قال فإن قلت قد تقدم من الاصل الحروف التي تدخل على الاسم تاره وعلى الفعل تاره اخرى تاره مع المره انها لا تعمل ولا ان فيه من هذا القبيل يعني لا ان فيه حرف مشترك بين الأسماء والأفعال لكنه عمل والأصل في الحرف المشترك أنه لا يعمل نقول قد يكون مشترك ويعمل في الأسماء مشترك يعمل في الأفعال ومشترك ولا يعمل فأقسام المشترك على الصحيح كم؟ ثلاثة على الصحيح ثلاثة وأقسام الخاص بالحرف ثلاثة خاص بالحرف ولا يعمل، وخاص بالحرف يعمل، طيب، وكذلك كذلك الخاص بالاسم؟ قال أنها لا تعمل ولا أن فيها من هذا القبيل، فكان فكان حقها, حقها لا تعمل. قلت الجواب أن لا هذه لما قصد بها التنصيص. على العموم اختصت بالاسم لان التخصيص بالعموم من ان ياتي من النكره في سياق النهي والنكره لا تكون الا من الاسماء فالتنكير والتعريف من علامات الاسم ولا يوجد فعل منكر او فعل معرف ولا حرف منكر ولا حرف معرف انما التنكير والتعريف علامة من علامات الاسم كالتذكير والتانيث علامه من علامات الاسم كتب تلقي الافراد التثنيه والجمع علامات علامات الاسم الاضافه علامه من علامات الاسم الخفض علامه علامات الاسم هكذا هكذا قال قلت الجواب ان لا هذه لما لما قصد بها التنصيص على العموم اختصت بالاسم لانه ادخل على النكره وأن التنكير ايش تنكير خاص بالاسم قال لانه قصده الاستغراق قصد الاستغراق ما معنى الاستغراق العموم والعموم من ان ياتي النكر في الشاقة النفط يفيد العموم قال يسرق على سبيل التنصيص يستلزم وجود من لفظا يعني يتضمن معنى حرف لفظا أو معنى ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات فوجب لله عند ذلك القصد عمل فيما يليها عمل فيما يليها يعني في القصد أي قصد التنصيص على العموم فيما يليها فيما يتبعها فيما يتبعها من الأسماء قال فين قلت فلما عملت عمل إنا لما عملت عمل إنا لا هذه عملت عمل إنا قلنا المشابهه ما هي المشابهه ايش بينهما مشابهه مشابه الضد فان لتوكيد الاثبات ولا لتوكيد النفي والضد قد يحمل على ايش على ضده الضد قد يحمل على ضده هذا هو الضد قد يحمل على ضده وايضا اضافه من اوجه الشبهه المشتركه الاختصص بالجمله ايش الاسميه الاختصاص بالجمله الاسميه قال قلت لمشابهتها لها بالتوكيد ما معنى التوكيد توكيد النفي واما انه تفيد توكيد إيش؟ الاثبات فان لا لتوكيد النهي و ان توكيد الاثبات وقيل انها وقيل انما لم تجر وقيل انما لم تجر لئلا يعتقد انه بمن المنويه ما معنى من المنويه من المقدره بعدها فان لا هذه غالبا غالبا يقدر بعدها عرف جر اذا اتى بعدها قال الذي يعتقد انه بمن المنويه المقدره فانها في حكم وجودها لظهورها في بعض الاحيان لان ورد عن العرب انه ماذا ورد عن العرب انهم ماذا اتوا بلا بعدها من اتوا بلا بعدها من بعدها اسم مجرور هذا ثبت عن العرب فاذا اتى بعد لا اسم مجرور يعتقد الناس انه ايش مجرور بمن هذه الذي قد ظهرت في بعض الامثله فيكون ظهورها في بعض الامثله دليل على تقديرها يكون ظهورها دليل على تقديرها فلا يحسن قال فإن في عقل قدر يظهره في بعض الاحيان كقول الشاعر فقام يذود الناس عنها بسيفه، وقال ألا وقال ألا لا من سبيل إلى هندي وقال ألا لا من سبيل لا من سبيلا هذا مين بعد لا قال الثاني الثاني العامل العمل ليس العامل العمل ليس هذا غدا باذن الله باذن الله استغرق مجلس البلاغه منا شيئا